أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين تمر بنا هذه الأيام ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الورى وخير من خلق الله تعالى وأفضل بريته في هذه المناسبة نشير إلى كتاب من الكتب التي صنفت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو كتاب نافع أخذ من محاضرات للعالم الجليل الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله وهو من علماء الوقت أصل الكتاب محاضرات جمعات تحت عنوان سيد المرسلين بقلم الشيخ جعفر الهادي ثم إن هذا الكتاب قد لخص بقلم الدكتور يوسف جعفر سعادة وحيث ان الكتاب عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله فأردنا أن يكون الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مما جاء في الكتاب بدأ بذكر تاريخ العرب قبل الإسلام ونحن لن نقف على هذه المرحلة وإنما سنبدأ من حيث بدأ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الفصل الثاني الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله مولده طفولته شبابه عمله زواجه أولاده في مولده نقل اختلاف المسلمين في تاريخ ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن المعروف عند الشيعة أن ولادته كانت في يوم الجمعة في السابع عشر من شهر ربيع الأول وأما عند السنة فكانت في الثاني عشر من ربيع الأول في يوم الاثنين أقول وبهذا يظهر أن ما في الكافي للشيخ الكليني رحمه الله يخالف الفريقين لأن الشيخ الكليني رحمه الله قال في الكافي في باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته ولد النبي صلى الله عليه وآله لاثنتين عشرة ليلة مضت من ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة فتحديد اليوم من أيام الأسبوع بيوم الجمعة يوافق الشيعة وتحديد اليوم في أيام الشهر بالثاني عشر يوافق السنة ولكن تحديد اليوم بالثاني عشر يخالف الشيعة وتحديد اليوم من, الجم... من الأسبوع بالجمعة laysha يخالف السنة فهو مخالف للفريقين وموافق للفريقين من وجها كيفما كان ذكر أمورا عن ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه اقترن بها حوادث مخالفة للآدى منها تساقط الأصنام على وجهها في الكعبة ومنها خروج نور أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية ومنها انكسار إيوان كسرة ومنها خمود النار التي كانت تعبد في فارس ومنها جفاف بحيرة ساوة ثم قال إن هذه الاحداث تبشر بعصر جديد هو عصر انتهاء الوثنية وتبرهن على عظيم شأن هذا المولد. نقول أما الثاني فنعم وأما الأول وأنها تبشر بذهاب وانتهاء عصر الوثنية فالتاريخ لا يقره لأن الوثنية لا تزال موجودة إلى اليوم بل لعل نصف سكان الكرة الأرضية يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار الصين والهند وافترضنا أن سكان هذين البلدين يشكلان نصف سكان الكرة الأرضية فإن هذا الاستنتاج الذي استنتجه الشيخ حفظه الله لا يوافقه التاريخ إلا أن يقول إن المراد بأنها بشارة بانتهاء الوثنية في المآل ولا ندري متى يكون المآل فلعله يكون بمدة طويلة أكثر من المدة التي مضت من مجيء ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وكيفما كان هذا لا دليل عليه وأما الثاني فهو وجيه ثم نقل أن أم رسول الله صلى الله عليه وآله أسمته أحمد وأن عبد المطلب أسماه محمد ثم قال إنه ارتضع من أمه ثلاثة أيام فقط وارتضع من ثويبه أمت أبي لهب مدة دون أربعة أشهر ثم ارتضع من حليمة السعدية مدة الرضع وبقي عندها إلى أن صار له خمس سنوات قال استقر النبي صلى الله عليه وآله في قبيلة بني سعد خمسة أعواما زارته أمه خلالها ثلاث مرات هنا في, في ارتضاع رسول الله صلى الله عليه وآله من ثويبة أمت أبي لهب شك ببالي أن السيد جعفر مرتضى شكك فيه وأن أصله من وضع الأمويين ثم إنه قال إن سبب بقاء رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحراء مدة خمس سنوات وموت أبيه وأمه وبقاؤه يتيما يجوز أن يكون لسببين قال فقد أراد الله تعالى أن يهيئه لمواجهة المستقبل بشدائده ومصاعبه هذا هو السبب الأو والسبب الثاني قال أو أراد الله أن لا يكون في عنقه طاعة لأحد وفي كل السببين منع ظاهر أما مسألة التهيئة للمستقبل الذي فيه الشدائد فإنه لا يوافق معتقدنا في عصمة النبي صلى الله عليه وآله فإننا الجلد ملكة والصبر على الملمات والنوائب ملكة الإنسان قد يصاب بملمة فيصبر عليها تجلدا من غير أن يكون من أهل الجلد فهذا فعل وقد يكون الجلد من دأبه أي يتمرس على الصبر ويوطن نفسه على الصبر حتى يصير صبورا يصير صبورا أي يصير ذا ملكة الصبر والملكة هي قوة في النفس لا تزول بيسرا وهذه القوة التي لا تزول بيسر هي التي تسهل على الإنسان الأفعال التي تقتضيها هذه الملكة فالكرم مثلا ملكة وإذا صار الإنسان كريما واجدا لهذه الملكة فإن نفسه تطاوعه للبذل فالبذل فعل تقتضيه الملكة ويصير البذل سهلا يسيرا على الإنسان إذا وجد هذه الملكة أما من لم يجد ملكة الكرم فإن الكرم فإن البذل يشق عليه فإذن ما يكتسب بالممارسة وبالتمرين ما يكتسب بتحمل الصعاب هو ملكة الصبر والنبي صلى الله عليه وآله معصوم أي عنده من القوة ما يتجاوز الملكة فإن الملكة لا تزول بيسر الكريم قد يصير بخيلا ولكن ليس بيسر يحتاج يحتاج الأمر إلى وقت كي يصير الكريم بخيلا والبخيل لا يصير كريما بيسر أيضا فالملكة تزول ولكنها لا تزول بيسر وأما العصمة فلا تزول لأن العصمة ضمان من الله سبحانه وهذا الضمان لا يزول وجواز زواله انتفاء له من رأس لأنه إذا جاز أن يزول فلا يوجد ضمان إذن أن يكون السبب في يتم رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن يهيأ لمواجهة المستقبل بشدائده هذا غير مقبول لأن الرسول صلى الله عليه وآله معصوم فلولا أن ثبتناك ثبتناك أي من الله وليس فلولا أنك متمرس ولولا أنك صاحب ملكة وأما الأمر الثاني وهو أن لا يكون في عنقه طاعة فلم يظهر لي مقصوده حفظه الله من الطاعة وأنها الطاعة الشرعية التي بأمر الله تعالى أم مقصوده الطاعة العرفية فإن أراد الطاعة الشرعية فهذا الوجه منقوض بعلي بن أبي طالب عليه فإنه لم يكن يتيما ومع ذلك لم تكن في عنقه طاعة لأبي طالب ويوم الدار يوم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله من جمعهم من يناصره منهم ليكون خليفته فلم يقم إلا علي بن أبي طالب عليه السلام ثم دعا ثانيا فلم يقم غيره عليه السلام ثم دعا ثالثا فلم يقم غيره فقال فيه تلك المقالة وأنه وزيره وناصره وخليفته فلما خرج قال بعض الحضار لأبي طالب أطع ولدك فقد أمره عليك وعلي عليه السلام ما استأذن أباه لأنه يعرف أنه لا طاعة لأبيه عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله لو عاش أبوه لم يكن له لم يكن لأبيه في عنقه صلى الله عليه وآله طاعة بل يجب على أبيه أن يطيعه ولا غضادة في ذلك فهذا شأن أولياء الله تعالى إن لم يكن آباؤهم حجة عليهم فالقول بأن لرسول الله صلى الله عليه وآله لوالد رسول الله صلى الله عليه وآله لو بقي طاعة في عنق رسول الله صلى الله عليه وآله شرعاً قول بلا دليل ولا حجة بل الدليل على خلافه وأما إن أراد بل إن هذا منتقض أيضا بأمهات الأئمة عليهم السلام جميعا وبأم رسول الله صلى الله عليه وآله في مدة خمس سنوات فإنه إن كان يتمه من الأبوين لكي لا يصير لأحد في عنقه طاعة فقد صار لأمه طاعة مدة خمس سنوات فإذا هذا وجه لا يمكن قبوله وكذلك أمهات الأيمة عليهم السلام وأما إن أراد الطاعة العرفية وأن الأب لولده له في عنق ولده طاعة بحسب أحكام العرف فهذا محفوظ حتى في حق الجد للأب عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله والعرف يرى أن للجد للأب الحق في أن يطاعه فهذا القول إذن لا يمكن قبوله وهذا التفسير غير مرضي ثم إنه بعد أن بيّن كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله وأنه كفله منذ أن بلغ الثامنة من عمره بعد وفاة جده عبد المطلب وأنه قد حظي عند أبي طالب بمكانة عالية كما كان له عند جده عبد المطلب حتى أن أبا طالب كان يصاحبه في أسفاره على صغر رسول الله صلى الله عليه وآله قال في فترة عمله أمضى رسول الله صلى الله عليه وآله من حياته قبل البعثة في رعي الغنم في الصحاري قال لعله ليصبح بذلك صبورا في تربية الناس الذين سيكلف بقيادتهم هذه الكلمة هذا التعليل نظير التعليل السابق في مسألة يتم رسول الله صلى الله عليه وآله ليصبح صبورا الصبور من له ملكة الصبر ورسول الله صلى الله عليه وآله ما عنده من القوة على الصبر ليست في حدود الملكة الملكة في جنب ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله من قوة على الصبر لا تساوي حتى مقدار قطرة من محيط العصمة من له ملكة الصبر ليس عنده من القوة على الصبر بما يوازي قطره من المحيط بجانب من له العصمة المقتضية للصبر قال حتى يمكنه إدارة البشر في المستقبل يعني ليتعلم وهذا أيضا تعليل لا يستقيم لأن علم رسول الله صلى الله عليه وآله ليس علما بالتكسب بل هو بتعليم الله وعلمك ما لم تكن تعلم قال كما أن عمله في الصحراء والجبال ساعده في التخلص بعض الشيء من آلامه الروحية الناشئة من رؤية الأوضاع المزرية هذا أيضا توجيه وتعليل غير مقبول رسول الله صلى الله عليه وآله أنسه بالله وليس بالصحراء والجبال قال كما أن عمله في تلك البقاع أعطاه فرصة طيبة للنظر في خلق السماوات والتطلع في النجوم والكواكب أقول وهذا أيضا تعليل غير مقبول النظر إلى الوصول والكواكب والنجوم لم يكن صعبا أو غير ميسورا لمن يسكن في مكة في تلك الأيام بل إنه ميسور حتى بالنسبة لمن يسكن في مكة في هذه الأيام النظر إلى النجوم والكواكب ميسور حتى لمن يعيش بين ناطحات السحاب خصوصا من كان له قلب حي نعم النظر في آيات الله حتى للمستيقن أمر محبوب أمر يحبه الله وهذا نعلمه ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله يوم كان في الصحراء وأنه صلى الله عليه وآله فعله يوم عاد من الصحراء إلى مكة وفعله وهو في سفره وفعله وهو في حضره ثم تعرض لعمل رسول الله صلى الله عليه وآله في التجارة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عمل في التجارة بمال خديجة وبدأ بيان ذلك بأن خديجة صلوات الله وسلامه عليها كانت ذات مال كثير وكانت سيدة شريفة عظيمة المنزلة كانت تدعى سيدة قريش وكانت تسمى الطاهرة في ذلك المجتمع وكانت ذات مال كثير فلم تكن تعمل بمالها في التجارة وإنما كانت تكلف من يعمل لها في التجارة ويبدو من بعض النقولات التاريخية أن خديجة عليها السلام ما كانت تستأجر الرجال للعمل في التجارة في التجارة بمالها وإنما كانت تجعلهم شركاء مضاربين أي كانت تجعل بينها وبينهم شركة يكون المال منها ويكون العمل من المتولي للعمل ويكون الربح مقسما على أساس النسبة التي يتم التوافق عليها ومع ذلك مع أن هذه هي النقول التاريخية في حق خديجة عليه السلام مع عامة من عمل في التجارة, في التجارة بأموالها إلا أن الشيخ حفظه الله أراد أن ينبه على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعمل أجيرا عند خديجة عليه السلام وإنما كان يعمل على وجه المضاربة وبدء الأمر أن أبا طالب هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله يا ابن أخي هذه خديجه بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس وهي تبحث عن رجل أمين فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها لما يبلغها عنك من طهارتك قال لكن إباء رسول الله صلى الله عليه وآله وعلو وطبعه منعه أن يقدم نفسه لخديجة بل قال لأبي طالب فلعلها أن ترسل إلي في ذلك يعني إن خديجة ذات مال وهي حريصة على مالها فإذا كانت تراني أمينا فإنها ستحرص على أن ترسل إلي وهذا هو الذي حدث فقد بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تقول إني دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجاء رجلا من قومك وأبعث معك غلامين يأتمران بأمرك في السفر ولما سمع أبو طالب دعوة خديجه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له هذا رزق ساقه الله إليك ولما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله في التجارة إلى الشام بمال خديجة وكان معه الغلامان الذان يخدمانه لما عاد من السفر قال له أحدهما يا محمد صلى الله على محمد وآل محمد لقد ربحنا في هذه السفرة بباركتك ما لم نربح في أربعين سنة فاستقبل بخديجة وأبشرها بربحنا فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسبق القافلة متوجها نحو خديجة التي استقبلته بحفاوة كبيرة وسرت بحديثه في عن رحلته ومكسبه التجارية ثم إن ميسره وهو الخادم الذي أمر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرها بكل ما حدث وحصل لهم في السفر منذ خروجها منذ خروجهم ودخولهم إلى البلاد وخاصة ما جرى بينه وبين النبي ما جرى بين النبي صلى الله عليه وآله وبين أحد التجار الذي جادله في البيع طالبا منه أن يحلف بالله والعزة فرد عليه صلى الله عليه وآله ما حلفت بهما قط لا لأمر فأعرض عنهما كما أخبرها بما قاله رجل حين استراح رسول الله صلى الله عليه وآله في ظل شجرة وكانوا في بصرة فشهده راهب فقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي وللحديث صلة والحمد لله رب الله